بيت سيارة بيت كبير بيت صغير سيارة كبيرة سيارة صغيرة بيت أحمر سيارة حمراء البيت الدار السيارة البيت الأبيض الدار البيضاء القلم الأحمر، السيارة الحمراء، البيت جميل، السيارة جميلة، هل البيت صغير؟ لا، البيت كبير،